مصابك الفجيح يا ساكن البقيح مصابك الفجيح يا ساكن البقيح في القلب والوجدان أثر كما جرى عليك ما جرى في القلب والوجدان أثر لما جرى عليك ما جرى مصابك يا ساكن البقيح مصابك يا ساكن البقيح في القلب والوجدان لما جرى عليك في القلب في القلب والوجدان اثرى ما جرى عليك ما اه يا ابن الامام الباقر للساجد ابن, ابن العفري في عاشر الملي مصابكم يا ابن الهدى جرح وفي الصدر غدا مصابكم مقيم يبنى الإمام الباقر بساجد ابن العافر في عاشر الأليم مصابكم يا ابن الهدى جرح وفي الصدر غدا مصابكم مقيم فهل يوارى في الثرى ضياؤكم فلا يراركم العظيم من للقلوب الضائعة من للعيون الدامعة يا قلبك الرحيم هل يارا في الثرى ضياؤكم فلا يرى هل يارا في الثرى ضياؤكم فلا يرى نوركم العظيم نوركم العظيم من للقلوب الضائعه من للعيون الدامعه من للقلوب الضائعه وللعيون الدامعة, الدامعة, الدامعه يا قلبك الرحيم قلبك الرحيم أنت حيون إنما أميت لك حيون ليس يفنى أنت في الأمة تناقضون وكيانون أنت ما نارى أنت حيون إنما ميت. كذلك حياً ليس يفنى أنت في الأمة نبض وكيا نور أنت معنا كل أركى عن الهدى عمين شمس كالنا وراء تبنى كل أسمائك بحر كل أسماء فأيك بحر نحن في ذبنا نحن في معنى, نحن في معنى يا ابن الإمام الباقر ساجد بن العافر في عاشر الألي مصابكم يا ابن الهدى جرح في الصدر غدا مصابكم مقيم ما هل يوارى في الثرى ضياءكم فلا يرى أمركم العظيم من للقلوب الضائعة من للعيون الدامعة من للقلوب الضائعة من للعيون الدامعة الدامع؟ الدامع؟ يا, يا قلبك الرحيم يا قلبك الرحيم أنت حيون إنما ميلك حيون ليس يفنى أنت في الأمة نبضا وكياني أنت معنا كل أركاء عن الهدامين شمسك أنا أبرع تبنى كل أسماعك بحرون كل أزماع محرون نحن في محناه بنا نحن في محناه ذبنه ومن بعدك لا شمس ولا نور لنا أزهر ومن بعدك أحزان تهيج المد مع الأحمر هنا موسى المعتق في الفجيحة هنا الزهرى هنا تبه الوديحة هنا تبكي كأكاد الشريحة وعين الدين لأكدال الدميع علي هنا موسى المعتق في الفجيحة هنا الزهرى هنا تبه الوديحة هنا تبكي كفان الشريعه وعين الدين لا زالت دمعا الدين لا زالت دمعا بكيت عليكم تنثف الدمعه فطاب الغامر من قبره شعاعيين كما الشمعة عيبكي الدين الدين والشرعة عليكم تنزف الدمعة فطاب القبر قبر من قبر شعاعيين كما الشمعة سلام من بعيدين للقريب سلام لترضى محبيبي سلام فحعت رب الطيب على الطاغر في الترب الرطيب منعي <تصفيق> سلام من بعد كله القريب سلام لثر طم حبيبي سلام من بعد كله القريبي سلام لثر طم حبيبي والله سلام فحعت رب الطيب على الضيوبي على الطاهر